الحجاب بين العلمانيين والإعلاميين الحرب على الحجاب حرب قديمة جدا و أول من أسس لفكرة الحرب على الحجاب للأسف كانوا اليهود الحرب اللي شنها اليهود زمان هي نفس الحرب اللي بتشن الآن في مجتمعنا للأسف على الحجاب وكانت المراضي مش من اليهود ولكن كانت المراضي من ناس بيدعوا الإسلام ويقولوا إحنا مسلمين ولكن للأسف هم بيحاربوا ثوابت الدين هم عايزين المرأة تخلى حجابها عايزين المرأة تمشي في الشارع بدون حجاب سافرة مُتبرِجة عايزين يأصّلوا والعياذ بالله إنهم يعيدوا سنن الجاهليّة اللي ربنا نهى عنها إلى المجتمع مرة ثانية وهي دي المشكلة اللي احنا بنقابلها الآن معهم المشكلة للمرة الثانية مش مشكلة اشخاص ولكن المشكلة مشكلة منهج يريد كل الإعلاميين اللي بيحاربوا الحجاب الآن نفسه تنزلوا للشارع انزلوا الجامعة من الجامعات انزلوا المدينة جامعية انزلوا للشباب في النادي اسألهم ايه اكتر مشكلة بتقابلكم في الشارع هيقولك ان أكتر مشكلة بتقابلنا في حياتنا كلها هي لبس البنات هي لبس البنات اللي انتوا الان عايزين تسوقوه اكتر واكتر انتوا عايزين ايه من المجتمع في مصر عايزين إن المجتمع في مصر عايزين بنات يبقى في الشوارع عراية عايزين بنات في الشوارع عراية عايزين انتشار للظواهر السيئه في مجتمعنا اكتر من الظواهر اللي هي موجوده الان اتقوا الله في هذا المجتمع